لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنَ فِي الإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ, والملائكة والكتاب المال على حبه وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فُرُّ بالِالْسُرْدِ وَالععبدُ بالِالْعَابدِ وَلُ سَابِل فَ فَمَنْعُ فِي لَ مِنَ خِيهِ شَ أُ فَتِبَع بِالمَعْروفِ وَأَد أُِ لَيِْ بِإحسان ذَلِكَ تَقّفُ يَضوَبِّكُم وََحْمَ ثممَن عتَدَي بعدَ ذلكَلِكَ فَهُ عَذاابُ لَكُمْ فِي الْقصاسِ حي قُللَبابِ عَكُم تَتَّقُون قتِبلَكُم إذ حَضْرَ أَ أحدَدَكُم الْ المَوْوتُ إن تََكَ فَر لِوَصَةُ للوالدَيْنِ وَلَقُ رَبينَ بالِالمَعْرُ ف حَقّنا لَمُتَّقين فمَنْ بَدَّ لَهُ بَعدَ مَا وَعَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ